أ ع و ذ ب ا ل ل ه النابلسي ش ي ط ا أ م للعلوم ا ا ل إ الاسلاميه و و بالبر ل تحشرون إن الله وعلى الله فليتوى كم مؤمنون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا قيل لكم ت ف س ح و ا في المجالس ف ا س ح و ا يفتحوا ي ف ت ح ا له لكم و إ ذ ا قيل شوزوا ز ف ش يرفع الله الذين آ م ن و ا منكم يرفع الله الذين آ م ن و ا منكم و الله بما تعملون خبير يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا لجيتم الرسول فقدموا بين ي د ي ن جواكم صدقه ذلك خير لكم و أ ق ه ر ف إ ن لم تجدوا ف إ ن الله غفور رحيم أ ا ش ف ق ت م ت ق د م و ا بين يدين ج و ا ك م ص د ق ا ت فإذ ل م ت ف ع ل و ا و ت ا ب ا ل ل ه ع ل ي ك م فأقيموا ا ل ص ل ا وآتوا ة ا ل ك ا ة و ط ي ع و ا ا ل ل ه و ر س و ل ه و ا ل ل ه م ي م الم تر إ ل ى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون, ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أ ع د الله لهم عذابا أ خ ذ و ا أ ي ه الاسلام ه م ن لن ت ن ي ع ن ه م باحسان أولادهم م ا ل ل ه ش يوم ئ ا أ ل ئ الدين و موسوعه ل شيء م النابلسي للعلوم الاسلاميه ن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 الله و ر س و ل ه ا ل و ك ا ن و ا آ ب ا أبناءهم ه إخوانهم م أو أو أو ع ش ي ر ت ه م أ و ل ئ ك كتب في ع ل و ب ه م ا ل إ ي م ا ن منه وأيدهم بروح و ي د خ ل ه م ج ن ا ت تجري م ن ت ي ه رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله أ ل ا إ ن حزب الله هم المصلحون